بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثامن من مجالس سماع كتاب الروح للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل وأما قول من قال أرواح المؤمنين عند الله تعالى ولم يزد على ذلك فإنه تأدب مع لفظ القرآن حيث يقول الله عز وجل ما الأحياء عند ربهم يرزغون وقد اهتج أرباب هذا القول بحجج منها ما رواه محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن محمد بن عمر بن عطائن عن سعيد بن أسار عن أبي غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا خرجت نفسه يعرج بها إلى السماء حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل وإذا كان الرجل السوء يعرج بها إلى السماء فإنه لا يفتح لها أبواب السماء فتر من السماء فتصير إلى القبر وهذا إسناد لا تسأل عن صحته هو في مسند أحمد وغيره وقال أبو دا وودا الطيالسي يحدثنا حمد بن على عن عاصي بن بهدلة عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال تخرج روح المؤمن أطيب من رياه المسك فتم طرق بها الملائكة الذين يتوفونه فتتلقأه الملائكة من دون السماء فيقولون هذا فلان من فلان كان يعمل كيت وكيت لمحاسن عمله فيقولون مرحبا بكم وبهي فيقبضونها منهم فيصعد به من الباب الذي كان يصعد منه عمله فتشرق في السماوات ولها برهان كبرهان الشمس حتى ينتهي إلى العرش وأما الكافر فإذا قبض انطلق بروحه فيقولون ما هذا فيقولون هذا فلان ولفلان كان يعمل كيت وكيت لمساوي عمله فيقولون لا مرحبا له مرحبا رده إلى أسفل الأرض إلى ثرى وقال المكي بن إرهيم عن داود بن يزيد الأودي قال أراه عن عمر الشعبي الشعبي عن هديفة ابن اليمان أنه قال الأرواح موقوفة عند الرحمن عز وجل تنتظر موعدها حتى ينفخ فيها وذكر صبيان بن عيانة عن منصور بن صفية عن أمه أنه دخل ابن عمر المسجد بعد قتل ابن الزبير ومصلوب فأتى أسماء يعزيها فقال فقال لها عليك بتقوى الله والصبر فإن هذه الجثثة ليست بشيء وإنما الأرواح عند الله فقالت هما يمنعني من الصبر وقد أهدي الرأس يحيى بن زكادية إلى بغي من بغاية بني إسرائيل وذكر جرير عن الأعمش عن تشمري بن عطية عن هلال بن يساف قال كنا جلوسا إلى كعب والربيع بن خثيم وخالد بن حرعرة في أناس فجاء بن عباس فقال هذا بن عم نبيكم قال فأوسع له فجلس فقال يا كعب كل ما في القرآن قد عرفت غير أربعة أشياء فأخبرني عنها ما سجين وما عليون وما سدرة المنتهى وما قبل الله لإدريس ورفعناه مكان عليا قال أما عليون فالسباء السابعة فيها أرواح المؤمنين وأما سجين فالأرض السابعة السفلة وأرواح الكفار تحت خد إبليس وأما قبل الله سبحانه لإدريس ورفعناه مكانا عليا فإن الله أوحى إليه أني رافع لك كل يوم مثل أعمار بني آدم وكلم صديقا له من الملائكة أن يكلم له ملك الموت فيؤخره حتى يزداد عملا فحمله بين جناحيه فعرج به حتى إذا كان في السماء الرابعة لقيه ملك الموت فكلمه في حاجته فقال وإين هو؟ قال هو ذهبين جناحية قال فالعجب أني أمرت أن أقبض روحه في السماء الرابعة فقبض روحه وأما سدرة المنتهى فإنها سدرة على رؤوس حملة العرش ينتهي إليها علم الخلائق ثم ليس لأحد وراءها علم فلذلك سميت سدرة المنتهى قال ابن منده ورواه وهب بن جرير عن أبيه ورواه يعقوب القمي عن شمر ورواه خالد بن عبد الله عن العوام بن حوشب عن القاسي بن عوف عن الربيع بن خثيم قال كنا جلوسا عند كعب فذكره وذكر يعلى بن عن الأجلح عن الضحاك قال إذا قبض روح العبد المؤمن عرج به إلى سماء الدنيا فينطلق معه المقربون إلى السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السالسة ثم السابعة حتى ينتهى به إلى سدرة المنتهى قلت للضحاك لما سميت سدرة المنتهى قال لأنها ينتهي لأنه ينتهي إليها كل شيء من أمر الله عز وجل لا يعدوها فيقول ربي عبدك فلان وهو أعلم به منهم فيبعث الله إليه بصك مختوم بأمنه من العذاب وذلك قوله كلا إن كتاب الأبرار لفيع الليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهدوا المقربون وهذا القضل لا ينافي قول من قالهم في الجنة فإن الجنة عند سدرة المنتهى والجنة عند الله وكأن قائله رأى أن هذه العبارة أسلم وأوفق وقد أخبر الله سبحانه أن أرواح الشهداء عند وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تسرح في الجنة حيث شاءت فصل وأما من قال إن أرواح المؤمنين بالجابية وأرواح الكفار بحضر مبارهوت فقال أبو محمد بن حزم هذا من قول الرافضة وليس كما قال بل قد قاله جماعة من أهل السنة، خلق أبو عبد الله بن منده، وروي عن جماعة من الصحبة والتابعين أن أرواح المؤمنين بالجابية، ثم قال أما أنا محمد بن محمد بن يونس، حدثنا أحمد بن عصاب، حدثنا أبو داود سليمان داود، حدثنا همام، حدثني قتالة، حدثني رجل عن سعيد بن سيبي، عن عبد الله بن عمر، أنه قال إن أرواح المؤمنين تجتمع بالجابية، وإن أرواح الكفار تجتمع في سبخة بحضر موت، يقال لها برهود. ثم ساق من طريق حمد بن سلمة عن عبد الجليل بن عطية عن شار بن حوشب أن كعبا رأى عبد الله بن عمر وقد تكاب الناس عليه يسألونه فقال له رجل سأله أين أرواح المؤمنين وأرواح الكفار فسأله فقال أرواح المؤمنين بالجابية وأرواح الكفار ببرهود قال ابن مندى وروآه أودهود وغيره عن عبد الجليل ثم ساق من حديث سفيان عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن علي قال خير بئر في الأرض زمزم وشر بئر في الأرض براهوت بئر في حضر موت وخير واد في الأرض وادي مكة والوادي الذي أهبط فيه آدم بالهند منه طيبكم وشر واد في الأرض الأحقاف وهو في حضر موت ترده أرواح الكفار. قال ابن منده وروا حمد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن علي قال أبغض بقعة في الأرض واد بحضرموت يقال له برهوت فيه أرواح الكفار وفيه بئر ماءها بالنهار أسود كأنه قيح يأوي إليه الهوام ثم ساق من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيانو حدثنا أبان بن تغلب قال قال رجل بيت فيه يعني وادي برهود فكأنما حشرت فيه أصوات الناس وهم يقولون يا دومه يا دومة قال أبان فحدثنا رتر من أهل الكتاب أن دومة هو الملك الذي على أرواح الكفار قال سفيانو وسألنا الحضر فقالوا له سطي وأحد أن يبت فيه بالليل فهذا جملة ما علمته في هذا القول فإن أراد عبد الله بن عمر بالجابية التمثيل والتشبيه وأنها تجتمع في مكان فسيح ليشبيه الجابية لساعته وطيب هوائه فهذا قريب وإن أراد نفس الجابية دون سائر الأرض فهذا لا يعلم إلا بالتوقيف ولعله مما تلقاه عن بعض بعضها الكتاب فصل وأما قول من قال إنها تجسمع في الأرض التي قال الله فيها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثوها عبادي الصالحون فهذا إن كان قاله تفسيرا للآية فليس هو تفسيرا لها وقد اختلف الناس في الأرض المذكورة هنا فقال سعيد بن جبيل ابن, عبا عن ابن عباس هي أرض الجنة وهي قول أكثر المفسرين وعن ابن عباس قول آخر إنها الدنيا التي فتحها الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القول هو الصحيح ونظيره قوله تعالى في سورة النور وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمة ما زوية لي منها وقال الطائفة من المفسرين المراد بذلك أرض بيت المغدس وهي من الأرض التي أورثها الله عباده الصالحين وليست الآية مختصة بها فصل وأما قول من قال إن أرواح المؤمن في عليين في السماء السابعة وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة فهذا قول قد قاله جماعة من السلف والخلف ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم عند موته اللهم الرفيق الأعلى وقد تقدم حديث أبي هريرة ان الميت إذا خرجت روحه عرج بها إلى السماء حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة التي فيها الله عز وجل وتقدم قول أبي موسى إنها تصعد حتى تنتهي إلى العرش وقول حذيفة إنها منقوفة عند الرحمن وقول عبد الله بن عمر إن هذه الأرواح عند الله وتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء تأوي إلى قناديلة تحت عرش وتقدم حديث البراء بن عازف أنها تصعد من سماء إلى سماء ويشيعها من كل سماء المقربوها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة وفي لفظ إلى السماء التي فيها الله عز وجل ولكن هذا لا يدل على استقرارها هناك دائما بل يصعد بها إلى هناك للعرض على ربها عز وجل فيقضي فيها أمره، ويكتب كتابه من أهل عليين او من أهل سجين، ثم تعود إلى القبر للمسألة، ثم ترجع إلى مقرها الذي أدعت فيه، فأرواح المؤمنين في عليين بحسب منازلهم، وأرواح الكفار في سجين بحسب منازلهم. فصل وأما قول من قال إن أرواح المؤمنين تجتمع ببئر زمزمة فلا دليل على هذا القول من كتاب ولا سنة يجب التسليم لها ولا قول صاحب يوثق به وليس بصحيح فإن تلك البئر لا تسع أرواح المؤمنين جميعهم وهو مخالف لما تبثت به السنة الصريحة من أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة وبالجملة فهذا من أبطال الأقوال الأفسدها وهو أفسد من قول من قال إنها بالجابية فإن ذلك مكان متسع فضي بخلاف البئر الضيقة فصل وأما قول من قال إن أرواح المؤمنة في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت فهذا مروي عن سلمان الفارسي والبرزخ هو الحاجز بين شيئين وكأن سلمان أراد بها في أرض بين الدنيا والآخرة مرسلة هناك تذهب حيث شاءت وهذا قبر قوي فإنها قد فارغت الدنيا ولم تلجي الآخرة بل هي في برزخ بينهما فأرواح المؤمن في برزخ واسح فيه الروح والريحان والنعيم وأرواح الكفار في برزخ ضيق فيه الغم والعذاب قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم وعثون فالبرزخ ما بين الدنيا والآخرة وأصله الحاجز بين الشيئين فصل وأما قول من قال إن أرواح عن يمين آدم وأرواح الكفار عن يساله فالعمر الله لقد قال قولا يؤيده الحديث الصحية وهو حديث الإسراء فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأاهم كذلك ولكن لا يدل ذلك على تعادلهم في اليمين والشمال بل يكون هؤلاء عن يمينه في العلو والسعة وهؤلاء عن يساره في السفلي والسجن وقد قال أبو محمد بن حزم إن ذلك البرزخ الذي رأاها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسر به عند سماء الدنيا قال وذلك عند منقطع العناصر قال وهذا يدل على أنها عنده تحت السماء حيث تنقطع العناصره وهي الماء والتراب والنار والهواء وهو دائما يشنع على من قال قولا لا دليل عليه فأي دليل له على هذا القول من كتاب أو سنة وسيأتي إشباع الكلام على قوله إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى فإن قيل فإذا كانت أرواح أهل السعادة عن يمين آدم وأدم في سماء الدنيا وقد ثبت أن أرواح الشهداء في ظيل العرش والعرش واقع السماء السابعة فكيف تكون عن يمينه وكيف يراها النبي صلى الله عليه وسلم هناك في السماء الدنيا فالجواب من وجوه أحدها أنه لا يمتنع كونه عن يمينه في جهة العلو كما كانت أرواح الأشقياء عن يساره في جهه السفل الثاني أنه غير امتنع أن تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في سماء الدنيا وإن كان مستقرها فوق ذلك الثالث أنه لم يخبر أنه رأى أرواح السعداء جميعا هناك بل قال فإذا عن يمينه أسودة وعن يساري أسودة ومعلوم قطعا أن روح إبراهيم وموسى فوق ذلك في السماء السادسة والسابعة وكذلك الرفيق الأعلى أرواحهم فوق ذلك وأرواح السعداء بعضها أعلى من بعض بحسب منازلهم كما أن أرواح الأشقياء بعضها أسفل من بعض بحسب منازلهم والله عالم. فصل وأما قول أبي محمد بن حزم إن مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها فهذا بناء منه على مذهبه الذي اختاره وهو أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد وهذا في قولان للناس وجمهورهم على أن الأرواح خلقت بعد الأجساد والذين قالوا إنها خلقت قبل الأجساد ليس معهم على ذلك دليل من كتاب ولا سلة ولا إجماع إلا ما انفهموه من نصوص لا تدل على ذلك أو أحاديث لا تصح كما احتج به أبو محمد بن حزم من قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا الآية وبقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا قال فصح أن الله خلق الأرواح جملة وهي الأنفس وكذلك أخبر عليه السلام أن الأرواح جنود مجندة فما تعرف منها اتلف وما تناكر منها اختلف قال وأخذ عز وجل عهدها وشهادتها وإي مخلوقة مصورة عاقلة قبل أن يأمر الملائكة بسجود الآدم وقبل أن يدخلها في الأجساد والأجساد يومئذ تراب وقال لأن الله تعالى ذكر ذلك بلفظة ثم التي توجب التعقيب والمهلة ثم أقرها سبحانه حيث شاء وهو البرزخ الذي ترجع إليه عند الموت وسنذكر ما في هذا الاستدلال عند جواب سؤال السائل عن الأرواح أي مخلوقة مع الأبدان أم قبلها إذ الغرض هنا الكلام على مستقر الأرواح بعد الموت وقوله إنها تستقر في البرزخ الذي كانت فيه قبل خلق الأجساد مبني على هذا الاعتقاد الذي اعتقده وقوله إن أرواح السعداء عن يمين آدم وأرواح الأشقياء عن يساري حق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقوله إن ذلك عند منقطع العناصر والأرواح لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا يشبه أقوال أهل الإسلام وللأحاديث الصحيحة تدل على أن الأرواح فوق العناصر في الجنة عند الله تعالى وأديلة القرآن تدل على ذلك وقد وافق أبو محمد على أن أرواح الشهداء في الجنة ومعلوم أن الصديقين أفضل منهم فكيف تكون روح أبي بكر الصديق وعبد الله بن مسعود وأبي درداء وحذيفة من اليمان وأشباههم عند منقطع العناصر وذلك تحت هذا الفلك الأدنى وتحت السماء الدنيا وتكون أرواحه الشاهداء زماننا وغيرهم فوق العناصر وفوق السماوات وأما قوله قد ذكر محمد بن نصر المروزي عن إسحاق أمد اللهوي أنه ذكر هذا الذي قلناه بعينه قالوا على هذا جميع أهل العلم وهو قول جميع أهل الإسلام قلت محمد بن نصر المروزي ذكر في كتاب الرد على ابن قتيبة في تفسير قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الأثار التي ذكرها السلف من استخراج ذرية آدم من صلبه ثم أخذ ذي الميثاق عليهم وردهم في صلبه وأنه أخرجهم مثل الذر وأنه سبحانه قسمهم إذ ذاك إلى شقي المسعيد وكتب أجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وما يصيبهم من خير وشر ثم قال قال إسحاق أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد استنطقهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ألا يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل هذا نص كلامه وهو كما ترى لا يدل على أن مستقر الأرواح ما ذكر أبو محمد حيث منقطع العناصر بواجه من الوجوه بل ولا يدل على أن الأرواح كائنة قبل خلق أجساد بل إنما يدل على أنه سبحانه استخرجها حينئذ فخاطبها ثم ردها إلى صلب آدم وهذا القول وإن كان قد قاله جماعة من السلف والخلف فالقول الصحيح غيظه كما صدقف عليه إن شاء الله إذ ليس الغرض في جواب هذه المسألة الكلام في الأرواح هل هي مخلوقة قبل الأجساد أم لا؟ حتى لو سلم لأبي محمد هذا كله لم يكن فيه دليل على أن مستقرها حيث منقطع العناصر ولا أن ذلك الموضع كان مستقرها أولا فصل وأما قول من قال إن مستقرها العدم المحض فهذا قول من قال إنها عرض من أعراض البدن هو الحياة وهذا قول ابن الباق اللاني ومن تبعه وكذلك قال أبو الهذيل العلاف النفس عرض من الأعراض ولم يعينه بأنه الحياة كما عينه ابن الباقلاني ثم قال هي عرض كسائر أعراض الجسم وهؤلاء عندهم أن الجسم إذا مات عدمت روحه كما تعدم سائر أعراضه المشروطة بالحياة ومن يقول منهم إن العرض له يبقى زمانين كما يقوله أكثر أشعرية فمن قولهم إن روح الإنسان الآن هي غير روحه قبله وهو لا ينفك تحدث له روح ثم تغير ثم روح ثم تغير هكذا أبدا فتبدل له ألف روح فأكثر في مقدار ساعة من الزمان فما دونها فإذا مات فلا روح تصعد إلى السماء وتعود القبر وتقلضها الملائكة ويستفتحون لها أبواب السماء ولا تنعم ولا تعذب وإنما ينعم ويعذب الجسد إذا شاء الله تنعيمه وعذابه رد إليه الحياة في وقت يريد نعيمه وعذابه وإلا فلا روح هناك قائمة بنفسها البتة. وقال بعض أرباب هذا القول ترد الحياة إلى عجب الذنب فهو الذي يعذب وينعم حسب وهذا قول يرده الكتاب والسنة ويجمع الصحابة وأدلة العقول والفطر وهو قول من لم يعرف روحه فاضلا عن روح غيره وقد خاطب الله سبحانه النفس بالرجوع والدخول والخروج ودلت النصوص الصريحة الصريحة على أنها تصعد وتنزل وتقبض وتمسك وترسل ويستفتح لها أبواب السماء وتسجد وتتكلم وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة وتكفن وتحنط في أكفان الجنة او النار وأن ملك الموت يأخذها بيده ثم تتناولها الملائكة من يده ويشتم لها كأطيب نفحة مسكن او أن جيفة وتشيع من سماء إلى سماء ثم تعاد إلى الأرض بع الملائكة وأنها إذا خرج اتبعها البصر بحيث يراها وهي خارجة ودل القرآن على أنها تنتقل من مكان إلى مكان حتى تبلغ الهلقوم في حركتها وجميع ما ذكرنا من الأدلة الدهالة على تلاقي الأرواح وتعارفها وأنها أجناد مجندتهم إلى غير ذلك يبطل هذا القول وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح ليلة الإسرائيل عن يمين آدم وشماله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر وأخبر تعالى عن أرواح آل فرعون أنها تعرض على النار غدوا وعشية ولما أوجد ذلك على ابن الباقلاني لج في الجواب وقال يخرج هذا على أحد وجهين إما بأن يوضع عرض من الحياة في أقل جزء من أجزاء الجسم وإما أن يخلق لتلك الحياة والنعيم والعذاب جسد آخر وهذا قول في غاية الفساد من وجوه كثيرة وأي قول أفسد من قول من يجعل روح الإنسان عرضا من الأعراض تتبدل كل ساعة الألوفا من المرات فإذا فارقه هذا العرض لم يكن بعد المفارقة روح تنعم ولا تعذب ولا تصعد ولا تنزل ولا تمسك ولا ترسل فهذا قول مخالف للعقل ونصوص الكتاب والسنة والفطرة وهو قول من لم يعرف نفسه وسيأتي ذكر الوجوه الدالة على بطلان هذا القول في موضعه من هذا الجواب إن شاء الله وهو قول, من لم, وهو قول لم يقل به أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين ولا أئمة الإسلام فصل وأما قول من قال إن مستقرها بعد الموت أبدان أخر غير هذه الأبدان فهذا القول فيه حق وباطل فأما الحق فما أخبر به الصادق المصدوق على أرواح الشهداء أنها في حواصل طير خضر تأوي إلى قنادين معلقة بالعرش هي لها كالأوكار للطائر وقد صراح بذلك في قوله جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر وأما قوله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة يحتمل أن يكون هذا الطائر مركبا لطوحك البدن لها ويكون ذلك لبعض المؤمنين والشهداء ويحتمل أن يكون الروح في صورة الطائر وهذا اختيار أبي محمد بن حزم وأبي عمر بن عبد البر وقد تقدم كلامه أبي عمر والكلام عليه وأما ابن حزم فإنه قال معنى قوله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق هو على ظاهره لا على, ظن أن لا على ظن أهل الجهل وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أن نسمة المؤمن طائر يعلق بمعنى أنها تطير في الجنة لا أنها تمسخ في صورة الطير قال فإن قيل إن النسمة مؤنثة قلنا قد صح عن عربي فصيح أنه قال أتتك كتابي فاستخففت بها فقيل له أتؤنث الكتاب قال أوليس صحيفة وكذلك النسمة روح فتذكر لذلك قال وأما الزيادة التي فيها أنها في حواصل طير خضر فإنها صفة تلك القناديل التي تأوي إليها والحديثان معا حديث واحد وهذا الذي قاله في غاية الفساد لفظا ومعنى فإن حديث نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة غير حديث أرواح الشهداء في حواصل طير خضر والذي ذكره محتمل في الحديث الأول وأما الحديث الثاني فلا يحتمله بوجه فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن رواحهم في حواصل طير وفي لفظ في أجواف طير خضر وفي لفظ بيض وأن تلك الطيرة تسرح في الجنة فتأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش هي لها كالأوكار للطائر وقوله إن حواصل تلك الطير هي صفة القناديل التي تأوي إليها خطأ قطعا بل تلك القناديل مأوى لتلك الطير فهاء هنا ثلاثة أمور صرح بها الحديث أرواح وطير هي في أجوافها وقنادير هي مأوى لتلك الطير والقنادير مستقرة تحت العرش لا تسرح والطير تسرح وتذهب وتجيء والأرواح في أجوافها فإن قيل يحتمل أن تجعل نفسها في صورة طير لا أنها تركب في بدن الطير كما قال تعالى في أي صورة ما شاء ويدل عليه قوله في اللغة الآخر أرواحهم كطير خضر كذلك رواه ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن العمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال أبو عمر والذي يشبه عندي والله أعلم أن يكون القول قول من قال كطير أو صور طير لمطابقته لحديثنا المذكور يعني حديث كعب بن مالك في نزمة المؤمن فالجواب أن هذا الحديث قد روي بهذين اللقظين والذي رواه مسلم في الصحيح من حديث العمش عن المسروق أرواحهم في جوف طير الخضر قاد رواه ابن عباس وكعب بن مالك فلم يختلف حديثهما أنهما في أجواب طير خضر فأما حديث ابن عباس فقر عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طين خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب مذللة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم، قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق، لأن لا ينكلوا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد، فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله تعالى ولا تحسبنا الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، وأما حديث كعب بن مالك فهو في السنن الأربعة ومسناد أحمد ولفظه للتنمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق في ثمر الجنة أو شجر الجنة قال التنمذي هذا حديث حسن صحيح ولا محذور في هذا ولا يطل قاعدة من قواعد الشرع ولا يخالف نص من كتاب الله ولا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هذا من تمام اكرام الله تعالى للشهداء أن أعاضهم من أبدانهم التي مزقوها لله أبدانا خيرا منها تكون مركبا لأرواحهم ليحصل بها كمال تنعمهم فإذا كان يوم القيامة رد أرواحهم إلى تلك الأبدان التي كانت فيها في الدنيا فإذ قيل فهذا هو القول بالتناسخ وحلول الأرواح في أبدان غير أبدانها التي كانت فيها إلى هذا المعنى الذي دلت عليه السنة الصريحة حق يجب اعتقاده ولا يطله تسمية المسمي له تناسخا كما أن إثبات ما دل عليه العقل والنقل من صفية الله عز وجل وحقائق اسماء الحسنة حق لا يطله تسمية المعطلين لها تركيبا وتجسيبا وكذلك ما دل عليه العقل والنقل من إثبات أفعاله وكلامه بماشياته ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا ومجيئه يوم القيامة الفصل بين عباده حق لا يبطله تسمية المعطلين له حلول الحوادثة حلول حوادثة وكما أن ماذا دل عليه العقل والنقل من علو الله على خلقه ومباينته لهم واستوائه على عرشه وعروج الملائكة والروح إليه ونزولها من عنده وصعود الكلم الطيب إليه وعروج رسوله إليه وذنوه منه حتى صار قاب قوسين أو أدنى وأيض ذلك من التي حق لا يبطله تسمية الجهمية له حيزا وجهة وتجسيما. قال الإمام أحمد لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين فإن هذا شأن أهل البذع يلقبون أهل السنة وأقوالهم بالألقاب التي ينفرون منها الجهال ويسمونها حشوا وتركيبا وتجسيما ويسمون عشر رب تبارك وتعالى حيزا وجعا ليتوصلوا بذلك إلى نفي علوه على خلقه واستوائه على عرجه كما تسمي الرافضة موالاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ومحبتهم والدعاء لهم نصبا وكما تسمي القدرية المجوسية إثبات القدر جبرى فليس الشأن في الألقاب وإنما الشأن في الحقائق والمقصود أن تسمية ما دل ما دلت عليه السنة الصريحة من جعل أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تناسخا لا يطل هذا المعنى وإنما التناسخ الباطل ما يقول عداء الرسول من الملاحدة وغيرهم الذين ينكرون المعاد إن الأرواح تصير بعد مفارقة الأبدان إلى أجناس الحيوان والحشرات والطيور التي تناسبها وتشاكلها فإذا فارقت هذه الأبدان انتقلت إلى أبدان تلك الحيوانات فتنعم فيها وتعذب ثم تفارقها وتحل في أبدان أخر تناسب أعمالها واخلاقها وهكذا أبدا فهذا ما عادها عندهم ونعيمها وعذابها لا ما عاد لها عندهم غير ذلك فهذا هو التنازخ الباطل المخالف لمن اتفقت عليه الرسل والأنبياء من أولهم إلى آخرهم وهو كفر بالله وباليوم الآخر وهذه الطائفة تقول إن مستقر الأرواح بعد المفارقة أبدال الحيوانات التي تناسبها وهو أبطال قول وأخبثه ولي قول من قال إن الأرواح تعدم جملة بالموت ولا تبقى هناك روح تنعم ولا تعذب بل النعيم والعذاب يقع على أجزاء الجسد أو على جزء منه إما عجب الذنب أو غيره فيخلق الله فيه الألم واللذة إما بواسطة رد الحياة إليه كما قال بعض أرباب هذا القول أو بدون رد الحياة كما قاله آخرون منهم فهؤلاء عندهم لا عذاب في البرزخ إلا على الجسد ومقابلهم من يقول إن الروح لا تعاد إلى الجسد بواجه ولا تتصل به والعذاب والنعيم على الروح فقط والسنة الصريحة المتواترة ترد قول هؤلاء وهؤلاء وتبين أن العذاب على الروح والجسد مجتمعين ومنفردين فإن قيل فقد ذكرتم أقوال الناس في مستقار الأرواح ومآخذهم فما هو الراجح من هذه الأقوال حتى نعتقده الأرواح متفاوتة في مستقاجها في البرزخ أعظم تفاوت فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض الشهداء إلى جميعهم بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه أو غيره كما في المسنده عن محمد بن عبد الله النجاحي ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي ان قتلت في سبيل الله قال الجنه فلما ولى قال الا الدين سارني به جبريل انفا ومن من يكون محبوسا على باب الجنة كما في الحديث الآخر رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة ومنهم من يكون محبوسا في قبره كحديث صاحب الشملة التي غلها ثم استشهد فقال الناس هنيئا له الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره ومنهم من يكون مقره بباب الجنة كما في حريث بن عباس الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية رواه أحمد وهذا بخلاف جعثر بن أبي ظالم حيث أبدلق الله من يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء ومنهم من يكون محبوسا في الأرض لم تعل روحه إلى الملأ الأعلى فإنها كانت روحا سفلية أرضية فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية كما لا تجامعها في الدنيا والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة ربها ومحبته وذكره والأنس به والتقاطب إليه بل هي أرضية سفلية لا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك كما أن النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله وذكره والتقرب إليه والأنس به تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة لها فالمرء مع من أحب في البرزخ ويوم القيامة والله تعالى يزوج النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم المعاد كما تقدم في الحديث ويجعل روحه يعني المؤمنة مع النسم الطيب أي الأرواح الطيبة المشاكلة لروحه فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالها وإخوانها وأصحاب عملها فتكون معهم مناك ومنها أرواح تكون في تنور الزنات والزواني وأرواح في نهر الدم تصبح فيه وتلقم الحجارة فليس للأرواح سعيدها وشقيها سعيدها وشقيها مستقر واحد بل روح في أعلى عليين وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض وانت إذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب وكان لك بها فضل اعتناء عرفت صحة ذلك ولا تظن أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضا فإنها كلها حق يصدق بعضها بعضا لكن الشأن في فهمها ومعرفة النفس وأحكامها وأن لها شأنا غير شأن البدن وأنها مع كونها في الجنة فهي في السماء وتتصل بثناء القبر وبالبدن فيه وهي أسرع شيء حركة وانتقالا وصعودا وهبوطا وأنها تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة وعلوية وسكلية ولها بعد المفارقة صحة ومرو ولذة ونعيم وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير فهناك الحبس والألم والعذاب والمرض والحسرة وهناك اللذة والراحة والنعيم والإطلاق وما أشبه حالها في هذا البدن بحال البدن في بطن أمه وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار فلهذه الأنفس أربع دور كل دار أعظم من التي قبلها الدار الأولى في بطن الأم وذلك الحصر والضيق والغم والظلمات الثلاث الدار الثانية هذه الدار التي نشأت فيها وألفتها واكتسبت فيها الخير والشر وأسباب السعادة والشقاوة والدار الثالثة دار البرزخ وهي أوسع من هذه الدار وأعظم بل نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الدار الأولى الدار الرابعة دار قرار وهي, ال... وهي الجنة أو النار فلا دار بعدها والله تعالى ينقلها في, هذا... في هذه الدور طبقا بعد طبق حتى يبلغها الدار التي لا يصلح لها غيرها ولا يليق بها سواها وهي التي خلقت لها وهيئة العمل الموصي لها إليها، ولها في كل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الدار الأخرى، فتبرك الله فاطرها ومنشيها ومميتها ومحييها ومسعدها ومشقيها، الذي فاوت بينها في درجات سعادتها وشقاوتها، كما فاوت بينها في مراتب علوها وأعمالها وقواها واخلاقها. فمن عرفها كما ينبغي، شهد أن لا إله إلا الله، وعده لا شريك له، الذي له الملك كله، وله الحمد كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، وله القوة كلها، والقدرة كلها، والعز كله، والحكمة كلها، والكمال المطلق من جميع الوجوه، وعرف بمعرفة نفسه الصدقان بياء ورسله، وأن الذي جاء به هو الحق الذي تشهد به العقول، وتقر به الفطر، وما قالفه فهو الباطل، وبالله التوفيق ينتهي هنا مجلسنا هذا وبه تم المجلد الأول من كتاب الروح نسأل الله تبارك وتعالى أن يتم نعمته علينا بخير وإلى لقين آخر على خير نلتقي بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته